علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم كلا ان ا ل إ ن س ا ن ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجع ارايت الذي ينهى عبدا إ ذ ا صلى أ ر أ ي ت ان كان على الهدى او أ م ر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم ب أ ن الله يرى كلا ل ان لم ينته لنسفعن بالناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزبانيه